وابتلوا الْيَتَامَى حتى إِذَا بذغوا النكاح فإنى نستم فإنى نستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تاكلوها ولا تاكلوها إسرافا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتموا إليهم أموالهم فأشهدوا على كفى بالله حسابا للنجال نصيب مما ترك الوالدان ولقد وللنساء نصيب مما ترك الوالدان ولقربون مما قل منه أو كفر نصيبا مفروضا وإذا حقر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه, فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لَوْ تركوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فَيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ان الذين ياكلون اموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون, انما ياكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 ذكر مثل حظ لنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النس ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد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 لكم نفعا فريضة من الله فريطه من الله ان الله كان عليما حكيما ولكم من الصلات ترك ازواجكم فإن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا من بعد مصية يوصين بها أودين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ نمخ فلكل واحد فلكل واحد منهم السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء ثلث من بعد وصيتي يصيبها أو دين غير مضار وصية من الله وصية من الله يوم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ويرينهم رسول العظيم ومن يعصي الله ورسوله ويتعد حدوده, ويتعد حدوده الذين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهم فاستشهدوا عليهم أربعة منكم فإذا شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل, الله أو يجعل الله لهن سبيلا ولذان ياتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما إِن وَالرَّحِيمَ إِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ الَّذِينَ يَحْمَلُونَ السُّوءَ إِنَّمَا الَّذِينَ السُّوءَ بجهالة ثم يتوب يوم قريب فاولائك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى حتى اذا حضر أحدهم الموت قال إني تبتلان ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا لئيما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 وترث النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا, إلا أن ياتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف عسى ان تكرهوا فعسى ان يكون الله فيه خيرا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وان ردتم استبدل زوج مكان كان زوجا واتيته ايد هو طارا فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذ له بهتانا واثما مبينا وكيف تاخذونه وقد اخذنا بعضكم إلى بعض واخذنا منكم واخذنا من ما لك حابة أكن من النساء من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتَّع وساء سبيلا حرمت عليكم نسائكم وربابكم التي في حجوركم من نساءكم التي دخلت بهن فإن لم تكون من أصلابكم وأن تجمعوا بين لغتين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا إن الله كان غفورا رحيما الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 اسم ربك لعنى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله بثاء نحوى سنقربك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهرى ونيسرك لليسرى فذكر النفعات الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها يشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا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 وإذ المغضوب عليهم ولا الضالين قل يا أيها الكافرون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم وليدين الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفء نحد قل عوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد قل عوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر.